ثم من علقة ثم من مضرة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى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 فان الله يبعثنا في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني يعطف يضل عن سبيل الله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 صلى الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب المكيد ما يغير وكذلك انزل الله ايات بينات ان الله يهدي من يريد ان الذين آل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 سواهن العاكف فيه والباد، وَمَن يُرْدَ فِيهِ بِالْحَادِمِ بِضُلْمٍ نُذِقُهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِبَرَاهِمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْءٍ وَطَهِّرْ بَيْتَهُ لِلْطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ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 فَكُنُ مِنَّا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لِيَخْمُوتَ فَتَهُ وَلِيُنْفُونُ ذُرَّهُمْ وَلِيُنْفُونُ ذُرَّهُمْ وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ قَوْ حِلَّتْنَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْنَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فتختفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيقا ذلك وَمِنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ ذَلِكَ وَمِنْ يُعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنَ التَّقْوَى الْقُلُوبَ لَكُمْ فِيهَا منافع ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا مسكنا ليذكر اسم الله ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعناق فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخلدين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 فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لينا لله لحومها ولا دماغها كذلك سخرانكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان الكفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم قدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفعوا الله الناس ظله ادمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة الَّذِينَ إِنَّكَ نَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِن يُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ نُوْطَةٍ وَأَصْحَابُ مَدِينَةٍ وَكُذِبَ مُوسَى فَأَمْلَأْتُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ فَكَأَيِّ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَهِيَ خَوْيَةٌ عَلَى عُرُوْشِهَا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 ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله نعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النار في الليل وأن الله سميع بصير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 الله بالناس لرؤوف وهو الذي يحييكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكون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 إِنَّ الَّذِينَ لَمْ يُنَزَّلْ بِسُطَانٍ وَمَا لَيْسَ لَهُم بِعِلْمٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا غَيْرَتٍ يَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا هُمْ يَكادُونَ يَسْتُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قل أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍ مِن ذَلِكُمْ أَنَّ رُعَدَهُ اللَّهُ الَّذينَ كَفَروا وَبِئسَ الْمَصيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُلِبَ مَثَلُهُ فَاسْتَمِعُونَ إِنَّ الَّذينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَيَخْلُقُوا ذُبَاباً وَنَوْجَتْمَعُونَ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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رْكَعُوا وَاسْجُدُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاعْمَلُوا الصَّالِحَاتِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 فأقيم الصلاة وآت الزكاة واعتصم بالله واعتصم بالله هو مولكم فنعم المولى ونعم النصير